لأن يلومهم الناس إذا بخلوا, بخلوا فإنهم إذا كتموا ما عندهم لما أتهم الله فضله لم يعلم الناس أن عندهم فضل أن عندهم فضلا يمكن أن يبجلوه فيكتمون لأن يلومهم الناس إذا بخلوا به وقول من فضله أي من عطائه وإفضاله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أعتدنا يعني هيئنا وأعدناه لهم، والكافرون هم الذين كفروا بالله ورسوله والكفر أنواع كثيرة منه أصغر ومنه أكبر والأكبر قولي وفعلي وجحلي قولي وفعلي وجحلي وهو أنواع معروفة عند أهل العلم ذكروا الفقهاء في باب الحكم المعتد وذكرهم المتقلمون على التغفير في أبواب التغفير وقوله عذابا مهينة أي, أي داء إهانة يهينهم ويذلهم لأنهم كما مرت عليكم في آيات كثيرة أنهم إذا دخلوا النار ربوا عليها على عمالهم وقيل لهم ألماتكم رسل منكم وفي هذا إهانة لهم مع ما هم عليه من العذاب الأبي وهنا في هذه الآية الإذمار إظهار في موقع الإذمار، وهو قوله أعتدنا للكافرين ولم يقل أعتدنا لهم، والإظهار في موقع الإذمار له فوائد منها إراده الأمور، فإن قوله أعتدنا الكافرين يشمل هؤلاء وغيرهم ومنها الحكم على هؤلاء بما يفضي به هذا الوسط والذي معنى هو وسط الكفر فيكون هؤلاء الذين ذكرهم الله هم الكافرون ومنها إفادة علية الحكم المذكور لهؤلاء لأن الوسط الذي علق عليه الحكم يكون علة لذلك الحكم ولهذا من القواعد من قرر أن الحكم إذا علق الوسط فإنه يقوى بقوة ذلك الوسط ويضع في ذلك الوسط من فوائد هذا الحديث من فوائد هذه الآية الدم البخل وهو أنواع البخل بما يجب شرعا أعرم من البخل بما يجب عرفا والبخل بالفضل دون البخل بالواجب عرفتم الضيافة مثلا يجت أجب يوماً وليلاً البخل فيها أشبث من من من البخل في كامل القياس وهو ثلاثة أيام فمن دخل بيوم وليلاً أشبث زمناً من من بخل بخل بثلاثة أيام ومن فوائد هذه الآيات القرية أن هؤلاء الذين أساؤوا في عملهم كانوا دعات سوء يأمرون الناس بالبخل وأيما أسب الأمر بالبخل أو الدعوة للبخل الأمر بالبخل وعلى هذا فيكونون آمرين ومن باب أولى داعين للبخل فيكونوا دعاة في ومن فوائد هذه الآية الفريمة زم من يقتم ما آتاه اللهم خضره ذنب من يكتم ما أتاو الله من خلقه والكتمان نوعان كتمان, ف... كتمان فعلي وكتمان قولي الكتمان فعلي لا يرى أثر نعمة الله على العبد يعطيه الله المال فيخرج إلى الناس بلباس الفقراء وبمركوب الفقراء لا تعقفا ولكن بخلا هذا إيش كتمان فعل الكتمان القول أن يتحدث عند الناس فيقول أنا ليس عندي مال أنا متوسط الحال أو يزيد ويقول أنا فقير أو ما أشبه ها. هذا هذا كتمان قول ف لا يقتضي على دم كتمان ما أثل الله من فضله ومن فوائد هذه الآية الثناء على القرآن الآمرين بالكرم المظهرين للفضل من أين توخر أنه إذا ذم الشيء فرده مندوح فالكرماء والآمرون والآمرون بالكرم والمظهرون لفضل الله لا شك أنهم مندحون على هذا ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن نرى أثر نعمته عليه ومن فوائد هذه هذه الآيه الكريمه أن ما بنا من النعم فهو من الله تقوله ما آتاكم الله من فضله فالنعم كلها من الله كما قال تعالى وما بكم من نعمه فمن الله ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن هذه الصفات صفات كفر بقوله وأعتبنا للكافرين عذابا مهينا ومن فائدة هذه الآية الكريمة إثبات وجود النار هل يمكن على يعني يمكن من الآية من قوله أعتذر دمعنا هيئ إذن فالنار وعذاب الكاثرين مهيئ الآن وهذا مذهب على السنة وجماعة أن النار وجنة موجودتان الآن وأنهما لا تثني ثم قال تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس هذا وصف قبيح أيضا وعطفهم على ما سبق مع أما الموصوف واحد من أجل إثبات ما سبق العطف يعني عطف الصفات بعض على بعض يفيد إثبات ما سبق وأن هذا عمر زائد عليه وأنتم تعلمون أن الصفات المتكررة لموصوف واحد يجوز فيها وجهان في اللغة إثقاق حرف العطف وإثباق حرف العطف فمن إثباق حرف العطف أوله تعالى صب اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرتم هذه الأجزاء بين الأمرين بين حادث حرف العطف وبين إثبات الصف الأول فيها إسقاط حرف العطف صب اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والصف الثاني والسالفة فيها إثبات حرق الأرض ما أن الموصوف ولكن التغاير هنا بين المعطوف المعطوف عليه التغاير صفة لا تغاير ذات ولكن هذا التغاير ولكن حرق الأرض يفيد إثبات ما سبق هنا يقول والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ينفقونها يبجلون ورئاء الناس مفعول من أجله أي من أجل أن يراهم الناس على البذل وليس ذلك من أجل التقرب إلى الله لقوله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فلا يؤمنون بالله فيتقربوا إليه ولا باليوم الآخر فأعطوا حوابا بل هم منكرون ولعذب لله لله ولليوم الآخر وهذا من كان كفره كامل. أما من كان كفره ظاهرا فإنه قدر في قراء الناس ولكن لا يصل ذلك إلى حد من في الإيمان بالله والمراه ولا يؤمنون بالله والإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته وأنه منفرق بذلك الإيمان يوم الآخر وهو يوم القيامة وصيام يوم آخر, آخر لأنهم لا يوم بعده فكل ما سبقه فإن بعده شيئا الدار الأولى البطن بعده الخروج الدنيا وبعد خروج الدنيا البرزه ثم اليوم الآخر النهاية ولهذا نقول إن الذي يقول عن الميت إنه حمل إلى مثواه الأخير نقول هذه كلمة خطيرة جدا مضمونها إنكار البعث لأنه إذا كان القبض مثواه الأخير معناه ما في بعده أتاع وهذه الكلمة يكثر ذكرها في الجرائب والمجلات وعلى أسمة بعض من يدعون أنهم مثقفون لكن في الواقع لا معنى لها لا معنى لها إلا مضموء نعم لكن في الواقع غير صحيح إلا لإنسان لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا إشكال نحن وهو جر الفعل المضارع ومن يكون الشيطان والمعروف أن الجر إنما يكون في الأسماء نعم هل هو هذا مجرور ولا غير مجرور غير مجرور لكن لكنه محرق في الكفر لإتقاء السافين ولولا السافين بعده وهو الهمزة في الوصل لولا ذلك لكان مجزوما طيب يقول ومن يكون الشيطان وإشكال آخر لماذا لم يقل ومن يكون الشيطان لأن من شرطية ومن الشرطية تجزم فعلي الأول في الشرط والثاني جوابه وجزاؤه قال الله تعالى من يعمل سوءا يجز به طيب يقول من يكن الشيطان له قرينا فساقرنا أي شيطان هو هل هو واحد معلوم أو المراد به الجنس المراد به الجنس لأن كل واحد من الناس له قريب طيب وقوله من يكن شيطان له قرينا المراد بالشيطان الذي يقيم السوء قال الله تبارك وتعالى ومن يذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب والعياذة لله يقارب جائما إذا عاش عن ذكر الرحمن وآرض عن ذكر الله شاءه الشيطان فصار يأمره بالمنكر وينهى عن المعروف وقوله فساء طرينا الجملة جملة إنشاء للدم جملة إنشاء للدم ولماذا اقترمت بالفاء في جواب من لأن لأن نسمى الفعل جان، وقد قيل في ذلك نظم أي فيما يجب اقترانه بالفاء إذا وقع جوابا للشر قيل فيه نظم ينشدنا إياه العقيل ثنيته طلبيته وبجانبه وبما وقد وبلا وبالتنفيذ. إذا وقع إذا وقع جواب الشرط واحد من هذه الجمل السبع وجب قرنه بالفاء. وقد تحدث قليلا قد تحدث قليلا فقال الشاعر من يفعل الأسنات الله يشكرها والتقدير. فالله يشكرها لكن هذا قليل طيب فساء قرينا كلمة الساء تحتاج لفاعل أين الفاعل الفاعل محذوب تقدير فساء قرينا قرينه نعم وهو كذا في هذه الآية فوائد منها أن الذين يبخلون بما آتهم الله من قبله ابتلوا بإنفاق المال على وجه الله خير فيه على إيش؟ أنهم يبذلونه رئة الناس على وجه الله خير فيه بل إذا وقع تعبدا كان شرا ومن هذه الفائدة يتركب عليها أن من عدل عن المشروع ابتلي بالنمنوع من عدل عن المشروع ابتلي بالمنوع انظر قوم قوالوك لما عدلوا عن النساء ابتل بماذا الذكاء اتوا الذكاء شهوة وانظر الى البخين الذي يبخل بالذكاة كيف تجده يبذل وبكل سهولة ويسر يبذل ماله في غير فائل يبذله في التنزل يقرد بر نعم بر البلاد الإسلامية ف يستهلك من الأموال أضعاف أضعاف ما يجب عليه بدله من الزكاة والنفقات الواجبة. نعم، ومن فائد هذه الآية الكريمه ذم من ينفق ماله رئاء الناس، لمراء الناس. وهنا نس... لو أنفق الإنسان ماله عالما ليراه الناس فيقتدوا به. فهل يدخل بالآية؟ لماذا؟ لأن هذا أنفقه لله لكن جعله علامية لمصرحة لمصرحة الإنفاء وفرق بين من ينفق لا لشيء إلا لأراه الناس يندحوه وبين من ينفق علنا يقتدي بالناس ولهذا نتاتح الله الذين أنفقنا أمارهم سرا وعلامية ومن ثوائب هذه الآية الكريمة أن الشيطان يلعب بالنّيّاد، فهؤلاء الذين بذلوا ما يحبون من الأمور، بذلواها في شيء لا فضله. ثناء على ثناء الناس على المرء في غير ما يحبه الله، سينقلب بعد ذلك ذمًا ولا بد. انتبه. ثناء الناس على المرء. بغير من يذل الله سينقلب بعد هذا ذنما كليل من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ولذلك تجد الذين يراؤون في الانفاق إن حمدوا يحمدون ساعتهم فقط ثم ينقلب هذا الحمد ذنما فالإنسان يلعب فالشيطان يلعب بالإنسان ويغره وينفقه حتى يظن أنه إذا أنفق أو عمل مراعاة للناس رفعه رفعه ذلك عند الناس ومن فوائد الآثة الكريمه أن المراء عنده نقص في الإيمان بالله ولم الآخر لقوله ولا يؤمنين. لأن الذي حملهم على المراءات ضعف إيمانهم بالله واللوم الآخر ولو كان إيمانهم بالله واللوم الآخر قويا ما ابتغوا بالإنفاق إلا وجه الله والدار الآخر ومن فرائد الآية الكريمة ذنب من لا يؤمن بالله واللوم الآخر لأنه كافر ولا عز بالله ومدخوا من آمن بالله ولم الآخر لأنه مؤمن ومن فوائد الآية الكريمة ومن فوائد الآية الكريمة أتسنى على من آمن بالله ولم وأن الإيمان بالله ولم الآخر من أسباب الإخلاص واجتنا بالرياء لقوله ولا ينفقون عماله رئاء الناس ولا ينفقون بالله واليوم الآخر ومن فائد الآية الكريمة أن الله قد يبتل العبد بمقارنة الشيطان له لقوله ومن يكن الشيطان له قديلاً فساء قريب. ومن فائدة الآية كريمة الحذر من مقارنة الشيطان لك أو الحذر من مقارنة من مقارنة الشيطان للثأر. فإن قال قائم وأي علم أو أي شيء أخل به إلى العلم بأن الشيطان كان قريما. نقول بما يأمرك به الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء فإذا وجدت في نفسك من يأمرك دائما بالمعصية والبخل والفحشاء فهذا هو الشيطان فعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل لأن بذلك أمرك الله قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو الصميع العليم يسمع ماذا استعادهك ويعلم حالك ويعلم كيف يفع الشيطان عليك. ومن فوائد الآث الكريمة تقضير وذم مقارنة الشيطان بالإنسان بقوله فساء قرينه، وقد جاء الحريف أن كل إنسان له فريق، ولكن القرين قد يسلم، ويستسلم، ولا يأمر بشر، لأن رسول صلى الله عليه وسلم لما سئل هل ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا. ولكن الله أعانني عليه فأسلم بالفتح ولا بالضم الميم نعم يقال أنه روى بالضم فأسلم وروي بالفتح فأسلم أما على لغة الضم فالمعنى فأنا أسلم منه أعاني الله فأنا أسلم من أعاني الله عليه فأنا أسلم منه وأما على ذات فليس المراد أنه أسلم أي القرين أسلم لله ولكنه أسلم استسلاما غاهرا فهو استسلام لا إسلام فهو من الاستسلام وليس من الإسلام يعنيه شيطان فإذا الوجه الثاني يكون الله تعالى أعانى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه حتى ذل وخضع واستسلم فلا يأمر إلا بحيث نعم تجرى <تصفيق> أول الآية إن كذا الشيطان كان ضعيدا من ضعيدا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان ثان ضعيف أي كيد الشيطان أمامكم في القتال ضعيف فأنتم جنود الله وهم جنود الشيطان وجنود الله عز وجل تحرسهم وتعينهم ملائكة الله فيقول كيد الشيطان الذي تيد بي... اللي... اللي... الشيطان الذي اللي... يعين أولياء يكون ضعيفا بالنسبة إلى جنود الرحمن وهو مطلقا وأما قوله إن إن إن إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم فهو عظيم بالنسبة لأن لأن كيد ماء في العزيز كان شديدا وعظيم وذلك أنه تشرف في المدينة أن امرأة العزيز امرأة الملك تراود فتاها عن نفسه قد شرفا حباً شاعها وهذا عيب أو غير عيب، عيد أنها سيدته ثم تراودها عن نفسه وهي امرأة العزيز امرأة الملك ثم مع ذلك ليست تراوده عن امر عادي قد شغفا حبا وصل حبه الى شغاف قلبها وهذا شيء مستغرب هي ظنّت انهن قلن ذلك من اجل الافتلاع على هذا الفتى. فلما سمعتنهن أرسلت لهن واعتدت لهن متكأاً. اعتدت يعني هيع هيع متكأاً يعني مكاناً مفتتقاً كالكراسي والكنبات وشبهه. وآتت كل واحدة منهن ستينا ولم تعطي كل واحدة ترجع كما قاله بعض العوام اتخذ كل واحده منهم سكينه وقال تخرج عليهم اخرج عليهم ا لم رايناه اكبرا يعني عظمنا وانظرنا منه وصار كل واحده تقطع بالسكين قطعان ايتهم وقلنا حاشا لله ما هذا بشر ان هذا اعلامه في الكفر فصار كيد امراه العفيف اعظم من كيده لما حبرك من هذا الكباله فصار كيد كيد ابي ها تمام هو في اسئله ذات الاذان طيب انا اقول انا حسب ما العاده الاذان سؤال لان لا خمس دقائق للحديث والفقه. تفسير مالك أناه مالك تأويل بسم الله يام. ها إيش؟ مليك؟ مليك؟ فأسلم الله نعم نعم. نجارت الموجبين. نعم. ولكن السؤال ما الذي يمنع أنه أسلم حقيقة ودخل في لين الإسلام؟ نعم. لأنه قال أعاني ع... ولكن الله أعاني عليه. والاعان يقتل محاولة الإغواء رسول ولو كان أصلاً قال ولا كنه أصلاً فلما قال أعان عليه علمنا أن أنه ما زال على على محاولة الإغواء رسول لكن الله أعان رسول عليه حتى استسلم نعم واضح نعم لا ما هو ثاني بالنسبه له كان استقاعي الاما مراد من ابي الخير خوفا منه خوف من كما خاف المنافقون نعم لا. لانه لو كان اسد لكان لا رسول ما يهدم الحق ما يقول اعاننا عليه لكن لو لو كان كذا لقال ولكنه أسلم فلا أمر إلى بخت. نعم. استغلوه. يقول هل الأفضل أن نوفق شهرا ليقتدى النسبي أو نوفق سرًا؟ هل يدل مصلح من خاب عن مصلح؟ أنفق سر وإلا أنفق علنا. ثم أيضا خاف أن المنفق عليه ينتصر قلبه إذا أنفق عليه علنا فلنفق سرا كيف أعوذ بالله من الشيطان الرزيز فَرَآذَ رَبُّكَ لَوْ مِنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَزَقُوا مِن مَّا رَجَفَهُمُ اللَّهُ فَكَانَ اللَّهُ بِإِيمَانِهِمْ رَاضِيًا إِنَّ اللَّهَ قَائِمَةٌ دُحُورًا وَيَنكُثْنَ حُفَرَتَيْنِ ضَائِعَةً وَيُؤْذِنُ لَهُمُ جَنَّاتٌ رَبًّا فكَذَلِكَ عَذَبْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ مّوَجِّزًا عَلَيْهَا أَنَّ يومئذ يود الذين كفروا عاقبوا رسول ولو بهم الارض لو تسوا دينهم لا يرضوا ودايعتمون الله خديجا اعلم الشيطان وزين قال الله سبحانه وتعالى موضحا أولئك القوم الذين يغسلون ويخربون ويأمرون ويبغضون ويامرون الناس بالبغض اول الذين ينفقون امرا رحميا انا ولا يؤمنوا بالله ولا بالمناخ. قال الموضح وماذا عليهم لو آمنوا بالله ولو مناخ؟ ماذا استثناء؟ لكن هل ماذا كلها استثناء أو ما اسم استثناء والذي وذاب معنى الذي في هذا قولان للعلماء النحى مع اتفاق الجميع على أن جملة استثنائية. وماذا عليهم والمراد من هنا التوبيع أي شيء عليكم إذا أمنتم الجواب لا شيء لا شيء عليكم وكما قال مؤمن آل فرعون إياكم كاذبا فعليهم كذبوا وإياكم صادقا يصبكم بعض بعض الذي يعرفهم فلو آمنوا وجربوا فماذا يقوم عليهم وقال وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر لو هنا شرطية وجوابها محذوف دل عليه ما قبله وقيل إنها في مثل هذا الترتيب لا تحتاج إلى جواب أي ما كان, ما كان جوابه مذكوراً في غير محله يعني مقدما فإنه لا احتاج إلى جواب وهذا الذي نرى أنه أصح لأنه ما دام قد تقدم ما يدل عليه أصبح ذكره, ذكره مستغلاً عنه وحينئذ لا حاجث إلى تقديره لأن الأصل عدم التقدير وقول له آمنوا بالله والمعاخر سبق الكلام على مثله فلا حاجة إلى الإعادة وأنفقوا مما رزقهم الله لكن أنفقوا مما رزقهم الله إخلاص لله لا رئاء الناس والإنفاق بمعنى البذل والرزق بمعنى العطاء لو بدلوا منا عطهم الله على حسب ما يرضي الله عز وجل وأعظم ما ينفق هو الزكاة وما دون ذلك فهو دون دونه وكان الله بهم عليما كان الله بهم أي بما عليه من كفر وبما عليه لو آمنوا بالله ففي الآية هنا الجنة هنا ترغيب وترغيب يعني لو آمنوا بالله وصدقوا الله لعلم الله بإيمانهم وعثابهم ولو بقوا على كفرهم لكان الله بهم عليما في هذه الآية الكريمة التوبيخ من لم يؤمن بالله ورسوله من لم يؤمن بالله ويوم الآخر لقوله وماذا عليه ومن فوائدها أيضا أن الإسلام يجب أن يوازن في الأمور بين النافع والضار فينظر ماذا يترتب على إيمانه أو على كفره حتى يحثار خير الطريق. ومن فوائد الآيات الكريمه وجوب الإيمان في الله واليوم الآخر لتوبيخ من لم يؤمن بالله واليوم الآخر والتوبيخ لا يقوم إلا على شيء محرم ومن فوائدها فضيلة الانفاق لقوله أنفقوا مما رزقهم الله ومن فوائدها أن المنفق لا ينفق من كيس لكنه منفق مما رزقه الله فالفضل كل الفضل لمن الله أزوجه ومن فوائد هذه الآية أنها قد تشعر بأن من أنفق أخلف الله عليه لقوله أنفقوا مما رزقهم الله فالله تعالى سيرطيهم بقدر ما أنفق بل أكثر ويشهد لهذا قوله تبارك وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ما معنى يخلفه أي يرطيكم خلفه وفي الحديث أنفق ينفق عليه ومن فرائدها ديان ملة الله سبحانه وتعالى على عباده بما أعطاه وأن العطاء أعطاه ويتفرع على هذه الفائدة أن تعتمد على الله في حصول الرزق تعتمد على الله في حصول الرزق ولكن إذا قلنا بهذا، فهل يعني أن لا نقل الأسلاب التي نصل بها إلى حزق الجواب لا, لا بد أن لكن مع الاعتماد على الله أزوجك قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيب تغدو خماصا وتروح بطانا تغدو في أول النهار في الغداد خماصا جائعة وتروه في آخر النهار في طاهن ولم يقل كما يزق الطير تبقى في أوكالها ويأتيها لسبوع أبدا ولكن قال تغدو وتروه إذا لابد من عمل مع الاتكال على الله عز وجل ومن ثوائد هذه الآتة المتريمة إثبات العلم لله تعالى بأحوال عباده لقوله وكان الله بهم عليما ويتفرع على هذه الفائدة الرغبة والرغبة كيف الرغبة والرغبة لأنك إذا علمت أن الله عليم بك خفت من مخالفته ورجوت في موافقتك إذ لا يضيع شيء على الله عز وجل وهذا والإيمان بالعلم الله عز وجل يكسب للإنسان مراقبة الله سبحانه وتعالى تماما يعني أي شيء تفعله فهو علم من فهذا يحمل الإنسان على الرجاء في فعل ما يحبه الله وعلى الخوف في فعل ما يكهو الله عز وجل ثم قال إن الله لا يظلم مفقال ذره إن الله لا يظلم أصل الظلم يا أخواني أصل الظلم النقص هذا أصل لقوله تعالى كذلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص منه شيئا فهذا أصل الظلم فالله لا ينقص الناس شيئا ولا ينقص الناس حقا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يقاف ظلما ولا هضما ظلما بعقوبته على شيء لم يفعله ولا هضما أي نقصا من ثواب حسناته وقوم مثقال درة أي زنة درة يطلب يضرب, يضرب بها المثل في التحقير وإلا فإن الله تعالى لا يظلم وقال ذرة ولا دون وما جاء به على سبيل التحقير أو التكثير فإنه لا مفهوم له كما قيل به في قوله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم قيل إن المراد بذلك التكثير وأن الرسول لو استغفر سبع مئة ألف ما غفر له وحينئذ لا يكون له مفهوم كذلك مقالة برة المقصور بها ايش ها المبالغة في التحقير وما كان المقصود به المبالغة في التحقير فإنه لا مفهوم له وعلى هذا لو سألنا سائل هل يظلم الله دون مقالة برة قلنا لا وإن تكو حسنة فيها قرأة وإن تكو حسنة وإن تكو حسنة ويختلف العراب عن الوجه إن تكو حسنة تكون كان على هذه قراءة كان أي لا تحتاج إلى خبر والمقصود بكانت كانت تامة مجرد مجرد الدراسة على الهدوث لا على صيورة في شيء إلى شيء آخر وأما كان ناقصه فإن تدل على صيورة شيء إلى شيء آخر كان رجل قائما يعني بعد أن لم قائما طيب يقول هنا وإن تقو حسنة بالرفع لأن تقو تام وبالنصب على أنها ناقصة لكن أين اسمها إذا كانت ناقصة مستفر تطيره هي وانتقو تقو حسنة أي وإن الفاعلة التي يفعلها الإنسان حسنة يضاعث وفي راعتها ايضا قراءة يضع إفها ويضع إفها وهي على قراءتين ساكنة الفاء لأنها جواب الشر المدقوق في قوله وإن وإن تكو حسن ومعنى يراع يضع إفها أو يضع أي يجزي أكثر من الحسن وقد دلت النصوص على أن الحسن تكون بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وأن نستجيئت بمثلها ويؤتي من لدنها أجرا عظيما هذا معنى قوله في الحديث إلى أضعاف كثيرة يؤتي نعطف على يضاعف ولهذا جاءت مزلومة بحث من لدنه من عنده أجرا ثوابا عظيما ذا عظمة كثيرة لا تصورها الإنسان طيب من لدنه كل من عنده والفائد من ذكر من لدن الإشارة إلى أن هذا الأجر عظيم جدا وذلك لأن العطاء يعظم بعض المعطي ونظير هذا ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر قال قول اللهم إني ظلمت نفسي ضمى كثيرا إلى قوله فاقفرني مقبرة من عندك وارحمه أمد الوسيلة وربه إلى أبعث المقام المحبوسين هناك سؤال حجاج لا لا ما فيه, ما فيه؟ نعم ما فيه؟ ولكن الحجاج نقول لا أتقول لا نعم نعم كيف لا نقول اللي لا أسفل انتقاط الحديث والفقر ما قلنا لا أرفوها. على كل حال فإننا ودنا ننهي البرهانية لجل الأخوان الزائرين لعلها نعم ما ننسمع فتعلموا ما تقولون ولا جوبا إلا عاجر سبيل حتى توتسلوك وإن كنتم مرضا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغال أو لا مسكم النساء فلم تجدوا ماء فسينه صعيدا طيبا فامسحوا بغشوركم وعيديكم إن الله كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا على هؤلاء شهيد ما سبقهم أخذهم خوائد طيب آخر آية إن الله على أرضهم قال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيمة في قوله وَإِنْ تَكُوا حَسَنَةً فِرَاءَتَا نعم <تصفيق> طيب على قراءة الراف ما إعرابها تكون فائلة لتكن لتكن وهي تعمل وعلى قراءة النصر خبتها وفي ضعفها دلخان في ضعفها يراعيها ويراعي. نعم. في هذه الآية الفريمة من الفوائد انتفاء الظلم عن الله عز وجل. انتفاء الظلم من قوله إن الله لا يظلم فارضا. وهذا النفي يتضمن إثبات كمال العدل. يتضمن إثبات كمال العدل وليس المراد به مجرد انتفاء الظلم. لأن مجرد انتفاء الظلم لا يدل على كمال، وقد قال الله تعالى ولله الأسماء الأسماء، وقد قال تعالى وللله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، وانتفاء الذل المجرد لا يدل على كمال. لماذا؟ لأن انتفاء الذل قد يقول لعدم قبول المنفي عنه لهذا الذل. بمعنى أنه ليس مما يقبل انتفاء الظلم أو ثبوت الظلم. فإذا نفَقَ الظلم عن ما لا يقبله، فإنه لا يعد مدفع. لو قلت إن الجدار لا يظلم، فهل فيها لمدفع للجدار؟ نعم؟ لا. لماذا؟ لأن الظلم لا، لأن الجدار لا يمكن أن يظلم، فلا يكون نفَقُ الظلم عنه. نجعل يعني أصل لا ظلم وربنا يكون نفي, نفي العيد لعدم القدرة في الشيء على هذا العيد ونجعل المثل الظلم قد يكون نفي الظلم عن شخص لا لتمال ولكن لعزله عن الظلم وحين إذن لا يكون ذلك مدحا بل يكون ذما فصار انتفاع الظلم عما لا يقبل الظلم ليس مدحا ولا ذما وانتفاع الظلم عما يمكنه الظلم ولكنه آجز يعتبر ذما ومن ذلك قول الشاعر قبيلة لا يغذرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خرجة ببيئة لا يغذون بذنمة ولا يظلمون الناس حبة خردل هل قول لا يغذون بذنمة يعني أنهم أوفي أنهم أوفياء بالذنب هل قول ولا يظلمون الناس حبة خردل يعني أنهم دو عدل لا بل هذا تحقيق لهم لا يستطيعون أن يغذروا ولا يستطيعون أن يغذروا وقرينة ذلك قوله قبيلة فإنه للتصغير والتصغير يدل على على التحقيق ومنه قول الحماسي يهدو قوم يقول لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد يعني كثيرين ليسوا من الظلم في شيء وإنهانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة آهل السوء إحسانا نعم هذا ظاهره المجل ولكن مراد به الذنب ولهذا قال فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شن الإغارة فرسان وركبه. ليت لي بهم أي بدلهم قوما إذا ركبوا شن الإغارة فرسان وركبه. فصار نفي الظلم عنهم وكونهم يجزون بالسوء مغفرة وبالإساءة عكسانا بعجزهم ليس لكمال أخلاق إذا فقوله عز وجل إن الله لا في مقالد ليس المراد به مجرد نفي الظلم عن الله بل المراد به إثبات كمال العدل وأنه لكمال عدله لا يظلم. قال الله تعالى ومن يمن الصحراء وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما وهذه القاعدة تكون في جميع استماعنا الله عالم نفسه كل ما نفى الله عن نفسه فإنه لا أراد به مجرد النفس إنما أراد به إيش إثبات كمال الضد وأنه لكمال رد لكماله في هذا في ضد هذه المثلة انتفت عنه طيب وما مثلنا من لغوة أي من فعل لماذا لكمال قوته لكمال قوته. ومن فرائد الآت الكريمة أن ما ذكر على سبيل المبالغة لا مفهوم له بقوله مثقال ذرة فلا مفهوم لقوله مثقال ذرة وأنه يظلم دون ذلك لا لا يظلم لا مثقال ذرة ولا دونه لكن عادة العرب ضرب المثل في الشيء الحقيق في مفقال الذرة ومن فوائد الآث الكريمة إثبات علم الله عز وجل من قوله إن الله لا يظلم فإنه يستلزم علمه للظلم ومن يستحق ومن لا يستحق مع أن الله تعالى لا يظلم أبدا ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يضاعف الحسنات بقوله وإن تكوا حسنة يضاعف وقد بين الله للمضاعفة لأن الحسنة يعشف أمثالها إلا تبني أتضعف إلى أضاهم كثيرة ومن طوائد الآية الكريمة أن رحمة الله تعالى سبغت وضبه لأن الحسنات ضاعف والسيئات لا تزي أو لا تزاك إن الله لا لا يظلم على ضرة هذا نفس يد السيئات والتضيح الحسنات وإن تكون حسنة يضاعف ومن فائد الآفة الكريمة أن الله تعالى يجزي على الحسنة ثوابا أكثر من المقابلة يعني ما يقول الحسن بأشهر أمثالها فهل هناك شيء فوق هذا وهو قوله ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ومن فائدها أن الحسن تجذب الحسن من أن تأخذ ويؤتي من لدنه أجرا عظيما لأن هذا الأجر قد يكون سببه زيادة الحسنات لسبب الحسنة الأولى وهذا من نعمة الله عز وجل أن الإنسان إذا عمل العمل الصالح وفق لعمل آخر ثم قال تعالى فكيف إذا تئنا مبتدى درس الليله، فكيف إذا تئنا من كل أمة بشيء لما ذكر أن الله عز وجل قال غره قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد والاستفهام هنا للتعظيم أو للتعجل يعني كيف تكون حال إذا جئنا من كل أمة بشهيد وذلك يوم القيامة يأتي الله سعال من كل أمة بشهيد والشهيد هو الرسول يشهد على أمتي لأنه بلغ لسالة ربه وهذا سهيد كل أمة وهناك شهادة عامة وهي هذه الأمة على من قبلها من الأمم كما قال الله تعالى وَكَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لتكونوا سهداء على الناس ويكون الرسول عليكم سهيداً وقول من كل أمة أمة جاءت في القرآن الكريم لعدة معان المعنى الأول الطائفة كهذه الآية وكقوله تعالى وجد عليه أمة من الناس يسقون المعنى الثاني الإمام فقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قامتة المعنى الثالث الزمن فقوه تعالى وقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمه أي بعد زمن ومهجاره فضع سنين كما قال فعلا فلبغ في السجن فضع سنين هل لها معنى الرابع ما هم الدين في قوله وأن هذه أمتكم أمة واحدة هو بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا على هؤلاء المسار إليه أمة محمد صلى الله عليه وعليه وسلم جئنا بك شهيدا على هؤلاء ماذا تكون حالا ولما بلغ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه الآية حين أمره الله هنا أمره أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ كان يقرأ في النساء عبد الله المسعود فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إقرأ قال كيف أقرأ وعليكم نسيم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أحب أن أسمع القرآن من غير فقرأ حتى إذا بلع هذه الآية قال حسب قال فنظرت فإذا عيناه تدريفه عليه الصلاة والسلام الله عز وجل سوف يسجد على أمت يوم القيامة أنه بلغ البلاغ المبين ولهذا سشهدهم هو عليه الصلاة والسلام ليقر على أنفسهم بذلك. استشهدهم في حجة الوداع هنا خطبهم وقال ألا هل بلغت قالوا نعم فرفع أصبعه إلى السماء وجعل أنفتها الناس اللهم اشهد ثلاث مرات ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم يمثلون الأمة كلها هي إقرارهم بأنه بلغ هو إقرار من أمة جميع ونحن نشهد أنه بلغ البلاغ المقين عليه الصلاة السلام، وأنه ترك الأمة على محدث بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هاي وقوله سبحانه زال وجئنا بك على هؤلاء شهيدا شهيدا حال من الكاث في قوله وجنابك على هؤلاء سيدة من فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظمة هذه الشهادة ويأخذ من السفام الدار على التفخيم والتعظيم ومن فوائد هذه الآية أن الناس يوم التيامة تقام عليهم الأشهاد يشهدون عليهم بأنهم بلغوا ومن فوائدها أن كل رسول يشهد على قول لأنه بلغهم بقوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى عن إيسا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيت لكنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فالجواب أن هذا لا يعارف ما ذكر هنا فإنه شهد على أمته الذين باشر اللي هو الذي هو عيسى عليه الصلاة والسلام أما بعد موته فإن الأمر إلى الله عز والذي هو الذي يتولاه ويتولى من بعده ومن فوائد هذه الآية أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سيقوم شهيدا عليه في قول وجنابك على هؤلاء شهيدا فإن قال قائل هل الذين ورث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم العلماء هل يكونون شهداء على الأمة الجواب نعم يكونون شهداء على الأمة لأنهم هم الطريق الذين بلغوا رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا جاء في الحديث أن العلماء وراثة الأنبياء ثم قال الله تعالى يومئذ يود الذين كفروا هذا موقع السفان والتفخيم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض يومئذ يعني يومئذ نأتي كل أمة بشهيد وبك شهيدا هذا هؤلاء يود الذين كفروا المود هي التمني ووأعلى الحو وأعلى المحبة يعني يحبون محبة هي أعلى المحبة الذين كفروا أي جحدوا ما يجب الإيمان به والإقرار به وعاصوا الرسول أي خالفوا أمرا فلم ينتهي الأمر ولم يجتنبوا النهى لأن المأثرة هنا تشمل التفريط في الأوامر وكذلك فعل النوام وقوله وعاصوا الرسول الرسول هنا المراد به الجنس وليس المراد به الآب لأنه يشمل كل رسول لو تسوى بهم الأرض تسوى فيها قراءتان تسوى وتسوى فعلى قراءة الضم تسوى تكون الأرض نائبة فاعل، وعلى قراءة الفتح تكون الأرض فاعلا ومعنى تسوى بهم الأرض أي يدفنون فيها ولا يظهرون فيها يكونوا كأنهم تذعوا من الأرض ولا يحاسبون وقوله ولا يكتمون الله حديثا الواضح حرف أقف وتملت لا يكتمون معطوفة على قوله يود وليست على قوله تسوى. وذلك لأنها لو كانت عطفا على تسوى لفسد المعنى إذ يكون المعنى يودون أنه أنها لو تسوا بهم الأرض ولو لا يكتمون وها حديثا فيكون على هذا التقدير يكونون قد أقروا بما هم عليه والحال أنهم لم يقروا نعم، بالعكس يود الذين كفروا لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يدل على أنهم كتموا الحديث لو جعلناها معظوفة على تسوى والواقع أنهم لم يكتموا الله شيئا يودون لو تسوا بهم الأرض والحال أنهم لا يكتمون الله حديثا أن يقرون بالكفر والشرك وقالوا وَلَا يَكْتُمُونَ الله حديثا أي ما يحدثون به عن أنفسهم بل يُقِعُونَ إِقْرَارًا كاملا لأنهم كفروا وعاصوا الرسول فمن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما يقول إليه أو ما تقول إليه حال الكفر العاصين للرسول يتمنى يتمنون أنهم لم يخلقوا وأن الرسوية فيه ومن فوائدها الحذر من معصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قوله وعصوا الرسول ومن فوائدها وجوب العمل بما في السنة وإن لم يكن في القرآن من أين تؤخذ وعصوا الرسول لأن هناك أوامر صدر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم تكن في القرآن فيجب العمل بها ومن فوائد هذه العاة الكريمة شدة حصة أولئك الكفار يوم القيامة أنهم يتمنون أنهم لم يخلق وأن تسوابهم الأرض ويدفنون فيها ولكن هذا لا ينفع. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء, أن هؤلاء الكافرين العصي بما هم عليه فلا يقتمون الله حديث ومن فوائد الآية الكريمة أنهم لا يقتمون أي حديث كان لأن حديث النكره في سياق النفي فتعم كل شيء فهم يقضون بكل ما عمل ولهذا كل ما ألقي في النار فوت سألهم خزنتها أم يأتكم نذير فيقولون بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظاهن فبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب سعيد فإن قال كيف تجمعون بين هذه الآية وقوله تعالى ثم لم تكن فتنةهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فإن هذا صريح في أنهم ينفون أن يكون مشركين وهذه الآية صريحة في أنهم لا يكون فالجواب أن أحو أن القيامة ليست ساعة أو ساعتين حتى تتصادم الأحوال فيها. القيامة يوم مقداره خمسون ألف سنة. فالحواس تتغير وتتبدل. فهم في أحيان يقولون كذا وأحيان يقولون كذا لأنهم يريدون الخلاص يريدون الخلاص فكل وسيلة يظنونها سبب الخلاص يسلكونها حتى وإن تناقض فهم لا يفهمون الله حقيقة ولكن إذا رأوا نجاة أهل التوحيد قالوا والله ربنا ما كنا مشركين من أجل أن تحصل لهم النجاة، ولكنها لا تحصل. إذا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، من الذي يفرحهم؟ تشهد عليهم أثنتهم وأيديهم وعارجلهم بما كانوا يسبون، وكذلك جرود، حتى إنهم يضبطون جرودهم لما شهدتم علينا. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء رحمك الله إذن نقول جمع بينهما يجب أن أحوال القيامة تتغير وهكذا يأتيكم أشياء تظنون فيها تعارض مثل قوله تعالى يوم تسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة وفي آية أخرى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا فيأتي إنسان يقول كيف هذا يقول أهل. يوم القيامة أحواله تتغير تسود ردوه ويحشرون زرقا وتتغير لأن المدة خمسون ألف سنة كم بين منه الرسول ألفين أقل ألف ورمائة هذا خمسون ألف سنة فعاننا الله وإليكم على أهواله المسألة من يهي فتختلف الأهوال وتتغير طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المجرمين الكافرين العاصين يسألون عن ذنوبهم لكن سؤال توبيع بدليل قوله ولا, ولا يفهمون الله حديثا فهل هم يحاسبونك حساب المؤمن وهل تنوزن أعمالهم الجواب لا لا يحاسبونك من يحاسب المؤمن المؤمن تعرض عليه أعماله فإذا أقر بها قال الله عز وجل سفاتها عليك في الدنيا وأنا أقرها لك اليوم وله ناقش لأنه لو نوقش لها لك أما هؤلاء فإنهم ينادع على رؤوس الأشهاد ومثيانة هؤلاء الذين كلبوا على ربهم ألا لعنت الله على الظالمين ولهذا قال, قال الشيخ سامر رحمه الله العقيدة الوسطية لأنهم لا, لا يحاسبون حساب من توزن وسيئاته لأنه لا حسنات لهم فلا توزن لهم أعمال لقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون إذا صدر الله الآية بها أيها الذين آمنوا دل ذلك على اهتمام الموضوع لأن النداء يسترعي الانتباه فإذا خاطبته أحد ونادى يا فلا فإنه يريد منك أن تنتبهك ولهذا قال من السلوث رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه ثم إن الله تعالى إذا صدر هذا النداء بوسط الإيمان تل ذلك على, أنما على أن انكثاله إن كان أمرا وتصديقه إن كان خبرا من مقتضيات الإيمان لأنك لا تنادي شخصاً بوصل ثم توجه إليه الأمر أو الخبر إلا لأنه أهل لقبول هذا الأمر وتصديق هذا الخبر بما معه من هذا الوصل ويفيد أيضاً أن مخالفة هذا نقص في الإيمان فإذا كان أمرا ففقول أو خبرا فكذب فإن هذا ينافي إيمان. طيب. ويفيد أيضا معنى ثالثا وهو ما يعرف عندهم بالإغراء الإغراء يعني التحبيب تحبيب الشيء إلى الإنسان. لأنه إذا يا أيها الذين آمن كأنه قيل إن كنت مؤمنا ففعل كما تقول الرجل يا أيها الكريم قد نزل بك ضيء يعني فأكرم يا أيها الذين آمن إذا قمتم إلى الصلاة نعم يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم شكار لا تقربوا الصلاة أي لا تصل ولا تتهيأ للصلح والحال أنكم سكارى وله ولهذا نعيد بالواو في قوله أنتم سكارى حالية والجملة وأنتم سكارى الجملة في محل نصب على الحال من الواو في قوله لا تقرب وقوله أنتم سكارى جمع سكران والسكران من زال عقله على سبيل الطرب والنشوة وبهذا يظهر الفرق بين السكران والمغمى عليه والمبنج وما أشبرها هو. السكران يتغطى لكن يجد طربا ولدة ونشوة حتى يتخيل أنه ملك من الملوك كما قال شاعر الجاهلية ونشربها فتتركنا ملوكا وكما وقع بحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حين شرب فتمل شكف قبل أن تحرم الخمر فمرت به بعيرا ناضحان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ناضف عن تسني سواء السواني وكان عنده مهنية تغني فقالت على يا حمز للشرف النوائي فهيجت فأخذ السيف وجب أسلمة البعيرين وبقر بطونها وأخرج أكفادها نشو الطرق فجاء عالي الى, الى, إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفدي يسكي يجتفي فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حمزة فلما جاء إليه وجده لم يفعب فتكلمه فقال له حمزة وهل أنتم إلا عبيد عبي نعم إذا امتصور أنه يشك أنه ملك من ذول عبيد أبوه فرجع النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أن الرجل لا يفيد ما يقول وترق فهنا يقول سكارة أي من من سكار؟ قلنا جمع سفخان وهو من تغطى عقله على وجه اللذة والطرب وذلك بسرب المسكة أما البنج فليس بسكر والإغمى ليس بسكر وان تغبطوا رق وقوا انتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى هل هي للغايه او للتعذيب نعم هي حتى تأتي للتعذيب وتاتي للغايه ففي قوله تعالى لن نبرح عليه حاكين حتى يرجع الى موسى هذه لا شكنا للغاية، لأن لق لأن فقاؤهم عاكفين على العجل لا يستلزم مجيء موسى، وفي قوله تعالى لا توثقوا على من عند رسول الله حتى نفضل هذه التاريخ وللغاية. أنهلوا برد تأم تأملوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى أنفقوا ما سأفعل الغاية فجر لو جعلنا هذه كان المعنى لا تنفقوا حتى ينفقوا فإذا انفقوا فأنفقوا هذه الغازة للتعليل لا تنفقوا على من عند رسول الله لأجل أن ينفقوا عنه أيهما المعنى الثاني لا شيء لا لا على الاستعداد أنهم إذا انفضوا على الصلاة يفقون عليهم طيب هذه الآية التي معنا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى أن تعلموا ما تقولون أو المعنى لتعلموا ما تقولون نعم فيها وجهات وللطلاب قولا نعم فالصح هذا وهذا لا تأمان لا تقرب الصلاة لتعلموا ما تقولون. لا تقرب الصلاة إلى أن تعلموا ما تقولون. وإذا كانت صالحة للوجهين ولا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهم. فنقول السكران لا يقرب صلاة حتى يعلم ما يقول يعني حتى يصحو صحو تام. ولا قب صلاة. لأجل أن يعلم ما يقول في صلاته وما يفعل في صلاته نعم نقف على هذا نعم سبحانه وتعالى يوم تصدوا دونه كذب دونه وقولهم يوم نشهد الله نشهد الذين ذكرنا قرانا قرانا نوع واحد هذه الكلمتان كانت فاته على انهي السرخ الاسود هل الاسرق هو الاسود أسيم نعم هذا لا نعرفه إلا في لغة بعض المصريين الأزرق غير الأصل لكن بعض العلماء وافقها لأن نحن نصر بعض قال إن الأزرق إذا كانت زرقته يعني شديدة ما له إلى السواح صار أصل و قال في بعض الأحيان يكون سودا وفي بعض الأحيان زرقاً وبعضهم قال سود الوجوه الزرق الأعلى سيكون نحش المجيء يوم هذا زرقاً المراد لبعض الزرق لبعض أجزائي وعلى كل حالي لا يمكن أن, أن تجعل الزرق والصور شيئاً واحداً لأنه يمكن الجانب الضائر هذا نعم تراه بصراحه انا انا صاير لي عاده هو صار والله يا اخي في شيء يا اخي والله في عين لكن الله يقول انظر كيف كذبوا على انفسهم وبلّى عنهم ما كان يفترض، على صريح أنهم كذبوا في قوله. نعم جلّه السكر. نعم. ليش؟ قام. إيه نعم. إيه ما في شكل سكران؟ نعم هو نفس الذي أراد الانتقام يجد في نفسه طربا ونسوة يتمكن بها أو تحمله هذا النسوة الطرب على أن يوقع ذنين أراد الانتقام به نعم الله أبي صحيح ونفسه ونفسه ونفسه ونفسه ونفسه ونفسه ونفسه اجرى لأخر الآية فأما الذين سودت أدوهم لا لا أكفرتم بعد إيمان إذا كانت البدعة مكفرة تخلوا في الآية إذا لم تكن مكفرة هل تخلوا في الآية نعم نعم حال حاله داره وثيقه سنتكلم عليه ان شاء الله في الفوائد لان صمر له ثلاث مرات بالاربعه مرات اباحه ونا وتعريف وتحريمه في وقت دون وقت وتحريمه مطلق <تصفيق> هل يستفاد بذلك شيء اي لا يدرك ذلك ما هو الادراك كان لكن من خفة ما جاء من الضرب من خفة صار يفعل شيئا يندم عليه فيما لو صح ولهذا تجدهم والعيادة بالله يفعل الواحد بأمه نشر الطاعة المجلات المبنانية منذ سنوات قديمة أن شابا دخل على أمه في الساعة الواحدة ليلا بعد منتصف الليل فجأة إلى نفسه. قالت لا. فقال إن لم تفعل لا أقبلن نفسي. فأذكفت الشفقة ثم كأنه لنفسه. ففع... ففجأة فلم أصبح أحس بما فعل. فجاء إلى أمه وقال ماذا فعلت ذلك؟ قالت أنت حاسيا. خاف. قال أخبريني أو أقل نفسي. فأذكت الشيخ فقط فأخبرت فذهب إلى الحمام وأخذ معه صفحة أو جرة من البنزين وصده على نفسه ثم أخرق بنفسه صلى الله عليه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وعنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا من العابر سجئ حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضاء على سفر أو جاء أحد منكم من الغائف أو جاء أحد منكم من الغائق أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وعيديكم إن الله كان عفواً وفورا أعوذ بالله من الشيطان الرحيم سبق الكلام على أول هذه الآتة فريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وقلنا إن تفسير الكلام بالنداء يدل على أهميته، لأن النداء يوجب انتباه المخالف، ثم نداء، ثم كون النداء بوصف الإمامة يدل على أن انتباهه إن كان أمراً وتصريحه إن كان خبرا من مقتداءات الإمامة، ويدل على أن مخالفة ذلك من نواقص الإمامة. و ذكرنا الأثر المروي عن عبد الله المسوط شرد الله عنه إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمت فإما خير تؤمر به وإما شر يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا والذين ناديك رب العالمين جل وعلا فأصف إليه وانتبه حتى تنظر ماذا يريد منك يا أيها الذين آمن لو نادنا أحد من خارج السوق يا أهل المسجد، أفلا نشرع البلغ بهدائه ونطلع وننظر ماذا يريد منا، والذين نادين الآن والله رب العالمين عز وجل من فوق سمواته يقول يا أيها الذين آمن إذا قمت من الصلاة يا أيها الذين آمن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار يعني اتعدوا عن الصلاة في حال السكر ولا تأتوها الا وانتم على اكم مما يقول من الاحساس والقدر وذلك لأن الصلاة صلة بين العبد وبين الله والمصلي يناجي الله عز وجل يخاطبه يحاوره يقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبد ويقول الرحمن الرحيم فيقول اغن علي عبد ويقول مالك يوم الدين فيقول مجدني عبد ويقول إياك نعبد وإياك نستعين فيقول هذا بين وبين عبد نصفين ولعبد ما سأل ويقول إهدنا الصراط المستقيم فيقول هذا لعبد ولعبد ما سألي. فما كان هذا الشعن فإنه يجب أن يعتنال وأن يدخل النسافين وهو على أتم ما يكون صحوة وأتم ما يكون يقرأ لا يتقرب الصلاة وأنتم سكاعة والصلاة بسم جنسي يشمل أو تشمل صلاة الفريضة وصلاة النافذة وقولوا أنتم شقارا أو جملة حالية من فاعل تقرب والسكر تغطية العقل على وجه اللذة والطرب وخرج بقولنا على وجه اللذة والطرب تغطية العقل على غير ذلك كالبنت مثلا والإغماء فإن ذلك لا يعد سكرها ولا يثبت له أحكام مسكر والسكر يكون بالشراب ويكون بالشم ويكون بالأكل فكل ما أذكر فهو خمر لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر الخمر وكل مسكر حرام نعم وحتى تبتعه وأنتم شكر حتى تعلموا ما تقولون تعلموا ما تقولون لفظا ومعنى وما تفعلون كذلك من باب أولى لأن الذي لا أعلم القول لا يعلم الفعل فإن القول أفهم من الفعل وكثير من الناس لا يفهم من الفعل شيئا وبعض الناس يفهم من الفعل أكثر من من القول. فالمهم أن قولاً حتى تعلم ما تقولون يعني وما تحد ولا دونباً يعني ولا تقرب الصلاة دونباً. مثلاً لا تقرب الصلاة دونباً. الحال هنا صارت مفردة. وفي الأول لا تقرب الصلاة. وأنتم سكارف. فالله أعلم هل هذا من باب الثلاث الت الت في الألفاظ أو لسبب يظهر بالتأمل. وقوله ولا تنوّبا إلا عارف السبيل. كلمة تنوّب مفردة أفضل. ولكنها صالحة للجماعة وللواحد. ولهذا قال إلا عابري سبيل ولم يقل إلا عابر سبيل إذا نقول حال من فاعل تقرب أو معطوفة على الجملة الحالية من فاعل تقرب إلا عابري سبيل المستازين معظمه وكيف يتبق هذا مع المصلح مع الصلاة نقول إن الله لم يقل لا تصلي قال لا تقربوا الصلاة وأماكن الصلاة ما هي المساجد وعلى هذا يكون معنى ولا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم جنوبا إلا آبري سبيل أي مارين بها مرورا والعبور معنى التجاوز